لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصالا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 لآياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والزدام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن فلم تنتهوا منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تلاده أيديكم ولماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لليم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 أو كفاره طعام مساكين اعدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد ف الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره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 قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا لِشَيْءٍ فَسَأَلُوا وَقُومُوا يُصَلُّوا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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها نهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات وما فيهن وما فيهن وهو على كل شيء قدير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 فسوف يأتيهم الذئب ما كانوا به يستهزئون ألم يروك مهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم من درارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم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 قلن يا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم فَقَدْ فقد رحمه من يصرف عنه يوم إثم فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن أمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو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 أَلَيْسَ شَيْءٌ نُكَبِّرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَدَّأَ أَهنَكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ أن اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا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 وَأَيَّرُوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوا كَيْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ أَسَاقِيرُ لَوَالِينَ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وَيَنْأَوُنَّ عَنْهُ وَأَيْهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وَلَمْ قَدْ كُذِبَ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تمتغي نفقا في ضرب أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين